بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها نفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين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 يوم تأتي السماء بدقان مبين يرسى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عن العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كعشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطه البطشة الكبرى إما منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فدعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين بسلطان مبين وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ربه أن هؤلاء قوم مدرمون فأسلب عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم ترثوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اختوناهم على علم على العالمين واتيناهم من الآيات ما فيه بنا الجنة الأولى وما نحن بمن شرير فأتوا بأبائنا إنكم صادقين أهُم خير أم قوم تباعوا والذين من قبلهم أهلَسناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين ما خلقناهم إلا بالحق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 خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صدوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المستقيم في مقام امين في جنات وعون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم